الفصل الثاني في الباب الثان من كتاب العذر بالجهل في المجهر الشرعي الصوتية الرابعة من الكتاب الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام وفيه سبعة مباحث المبحث الأول العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال المبحث الثان اليقين والعلم بمقتضى الشهادة شرط في صحتها المبحث الثالث الكفر بما يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال المبحث الرابع كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك المبحث الخامس لب التوحيد معرفة الله المبحث السادس استحالة عبادة الله بالشرك. المبحث السابع العلم قبل القول والعمل الفصل الثاني الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام المبحث الأول العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال الحديث الأول أخرج مسلم في صحيحه أن أبا هريرة أخبره شرطة أي سعيد بن مسيب شرطة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على عن أبي هريرة شرطة رضي الله عنه شرطة عن رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة قال لأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على على وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وعن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وفي رواية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن وحد الله ثم ذكر مثله آه قال هذه الروايات تنص على أن القتال مشروع إلى أن يقول وفي رواية يشهد وفي رواية من وحد الله وفي رواية ذو بما يعبد من دون الله وفي رواية أضاف ويؤمن بما جئت به وهذه الروايات كلها تدل شرطة بفضل الله شرطة على أن العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال القول دليل على الاعتقاد أولا معنى القول قال صاحب لسان العرب معنى كلمة قول شرطة فأما تجوزهم في تسمية الاعتقادات والآراء قولا فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول أو بما يقوم مقام القول من شاهد الحال فلما كانت لا تظهر إلا في القول سميت قولا إذ كانت سببا له وكان القول دليلا عليها كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان ملابسا له وكان القول دليلا عليه قال شمر تقول قولني فلان حتى قل أي علمني وأمرني أن أقول قال قولتني وأقلتني أي علمتني ما أقول وأنطقتني وحملتني على القول وفي حديث سعيد بن المسيب حين قيل له ما تقول في عثمان وعلي فقال أقول فيهما ما قون الله شرطة تعالى شرطة ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان الحشر عشر آه قال فهذا القول لا بد فيه من العلم ومن هذا يعلم أن المقصود بقول النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة لأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله أي حتى ينطقوا ويعلموا لا اله إلا الله العلم شرط في صحة الشهادة وأما الشهادة فقال أيضا في نفس المرجع قال ابن سيده الشاهد العالم الذي يبين ما علمه وقال أبو بكر بن الأمباري في قول المؤذن أشهد أن لا اله إلا الله أعلم أن لا اله إلا الله وأبين أن لا إلها إلا الله قال وقوله أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأبين أن محمد رسول الله وقوله شرطة عز وجل شرطة شهد الله أنه لا إله الله هو قال أبو عبيدة معنى شهد الله قض الله أنه لا إله إلا هو وحقيقته علم الله وبين الله لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه وشهد الشاهد عند الحاكم أي بين ما علمه وأظهر وسأل المنذري أحمد بن يحيى عن قول الله شرطه عز وجل شرطة شهد الله أنه لا إله الله هو، فقال كل ما كان شهد الله فإنه بمعن علم الله قال وقال ابن الاعرابي معناه قال الله ويكون معناه علم الله ويكون معناه كتب الله وقال ابن الأنباري معناه بين الله أن لا إله إلا هو وقال القرطبي في قوله شرطة تعالى شرطة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون والمعن ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة قال سعيد بن ببير وغيره قال وشهادة الحق لا إله إلا الله وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به الثانية قوله شرطه تعالى شرطة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يدل على معنيين أحدهما أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحه المقالة والثاني أنشر تصائر شهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها ونحوه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يا إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع أه وقال ابن كثير هذا استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعالم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له أه. وقال الإمام الطبري فقال بعضهم معنى ذلك ولا يملك عيسى وعزير والملائكة الذين يعبدوهم هؤلاء المشركون بالساعة الشفاعة عند الله لأحد إلا من شهد بالحق فوحد الله وأطاعه بتوحيد علم منه وصحة بما جاءت به رسله قوله إلا من شهد بالحق قال كلمة الإخلاص وهم يعلمون أن الله حق وعيسى وعزير والملائكة يقول لا يشفع عيسى وعزير والملائكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق. وقال ابن تيمية والشهادة لا بد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه لا يحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور وقال أيضا رحمه الله قال أبو الفرج في معنى الآية قولان أحدهما أنه أراد بي الذين يدعون من دونه الهتهم ثم استثنى عيسى وعزيرا والملائكة فقال إلا من شهد بالحق وهو شهاده أن لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بالسنتهم قال وهذا مذهب الأكثرين منهم قتادة والثاني أن المراد بذي الذين يدعون عيسى وعزيرا والملائكة الذين عبدهم المشركون لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد إلا من شهد بالحق ذوهي كلمة الإخلاص وهم يعلمون أن الله خلق عيسى وعزيرا والملائكة وهذا مذهب قوم منهم مجاهد شرطة إلى أن قال فيس 409 411 وهذا يتناول الشافع والمشفوع له فلا يشفع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فالملائكة والأنبياء والصالحون شرطة وإن كانوا لا يملكون الشفاعة شرطة لكن إذا أذن لهم الرب شفعوا وهم لا يؤذن لهم إلا في الشفاعة للمؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله فيشهدون بالحق وهم يعلمون لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليدا للآباء والشيوخ كما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل يسأل في قبره ما تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فلهذا قال ذل من شهد بالحق وهم يعلمون وقد تقدم قول ابن عباس يعني من قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهلف لا إله إلا الله جئة. وقال القرطبي قوله لأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي أنطق بما أعلمه وأتحققه وأصل الشهادة للإخبار عما شاهد المخبر بحسه ثم قد يقال على ما يحققه الإنسان ويتقنه وإن لم يكن شاهدا للحس لأن المحقق علما كالمدرك حسا ومشاهدة أه، وقال النووي تعليقا على هذه الروايات وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة وقد جمع ذلك شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة بقوله وقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به أه؟ قلت؟ ومن المعلوم أن اعتقاد الشهادتين يسبقه العلم بمدلولهما شرطة لأن الاعتقاد والتصور فرع العلم شرطة إذ كيف يعتقد العبد اعتقادا صحيحا لشيء وهو جاهل بحقيقته المبحث الثاني اليقين والعمل بمقتضى الشهادة شرط في صحتها وقال صاحب فتح المجيد شارحا معنى الشهاده قوله أمن شهد ان لا اله الا الله اي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها كما قال شرطه على شرطه فاعلم أنه لا اله الا الله وقوله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 بل لا بد من استيقان القلب. شرطة هذه الترجمة تدل على فساد مذهب غلات المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين في الإيمان كاف لمن وقف عليها وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعاً. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قول أمن شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بانه لا إله إلا الله كما قال شرطة تعال شرطة فاعلم أنه لا إله إلا الله قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره شرطة سبحانه شرطة قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتمله على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله شرطة سبحانه شرطة كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعص هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في خلاصه في قول لا إله إلا الله وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وقال البقاعي ذلا إلها إلا الله أن تف انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم فإن هذا العلم هو أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة وإنما يكون علما إذا كان نافعا وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه وإلا فهو جهل صرف فلا إلها إلا الله ذلا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف فهي حجة عليه بلا ريب وقال صاحب تيسير العزيز الحميد قوله أمن شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا كما دل عليه قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد عشرون. وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الزخرف 87 أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالاجماع وفي الحديث ما يدل على ذلك وهو قوله آمن شهد إذ كيف يشهد وهو لا يعلم ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به قال فهذه الأدلة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها تدل بيقين على أن الشهادة لا تكون إلا بالنطق مع العلم والتصديق بالمعلوم على ما هو عليه وأما النطق بلا علم فلا يسمى شهادة البتة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله بل بيقين على اشتراط العلم بمدلول الشهادتين لعصمة الدم والمال والحكم بالإسلام وحتى لا يظن ظن من هذا الحديث أن العصمة موقوفة على التلفظ والعلم دون العمل بمقتضى الشهادتين تأتي الرواية الثالثة من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله المبحث الثالث الكفر بما يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تعليقا على حديث الباب آمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها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 غلا اله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله اعلم أن النبي علق عصمه المال والدم في هذا الحديث بأمرين الأول قول غلا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها قلت وفيه معن فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة ثم أتى بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شرح الحديث المذكور آنفا ثم قال قلت وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف شرطة رحمه الله شرطة أصلا قال شرطة تعالى شرطة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فانتبوا وأقموا الصلأة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أمر بقتالهم حتى يتوب من الشرك ويخلص أعمالهم لله شرطة تعالى شرطة ويقيم الصلاة ويؤتوى الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتل إجماعا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا يأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براء وقد اجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات قال أبو سليمان الخطابي شرطة رحمه الله شرطة في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا اله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا اله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عسمته بقوله لا إله إلا الله اذ كان يقولها في كفره انتهى ملخصاً قوله وحسابه على الله أي الله شرطه تبارك وتعالى شرطة وهو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهاده فإن كان صادقا جزاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم واما في الدنيا فالحكم على الظاهر فمن اتى بالتوحيد ولم يأت بما فيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه قلت وافاد الحديث ان الانسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما بعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث قلت فهذا التفصيل والبيان لمعنى هذه الأحاديث التي جاءت في عصمة الدم والمال وبيان أن العلم بالشهادتين والتزام التوحيد والبراءة من الشرك شروط في إجراء الأحكام والانتفاع بها في الدارين بإجماع العلماء ونقل الشارح كلام الإمامين أبي سليمان الخطابي والقاضي عياض خير بيان لمنات وكفر بما يعبد من دون الله أي من نطق بالشهادتين مع تلبسه بالشرك ساعة نطقه فلم يأتي بالشرط الآخر وهو وكفر بما يعبد من دون الله فلا عصمه لدمه وماله والحال هكذا وأما من أتى بالتوحيد ولم يأتي بمين فيه وقبل شرائع الإسلام فقد أتى بما يعصم دمه وماله ويحكم له بالإسلام في الظاهر وحسابه على الله قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني ذكر عن الحسن شرطة رضي الله عنه شرطة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل عبده الأوثان وهم قوم لا يوحدون الله فمن قال منهم لا إله إلا الله كان ذلك دليلا على إسلامه والحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقر بخلاف ما كان معلوما من اعتقاده لأنه لا طريق إلى الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا فنستدل بما نسمع من إقراره على اعتقاده. فإذا أقر بخلاف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقاده وعبده الأوثان كانوا يقرون بالله شرطه تعالى شرطة قال الله شرطة تعالى شرطة ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله الزخرف سبعة وثمانون ولكن كانوا لا يقرون بالوحدانية قال الله شرطه تعالى شرطه إذا قيل لهم لا إله إلا له يستكبرون الصفات خمسة وثلاثون وقال فيما أخبر عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب س خمس فمن قال منهم لا اله إلا الله فقد أخبر بما هو مخالف لاعتقاده فلهذا جعل ذلك دليل إيمانه فقال امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله أه. المبحث الرابع كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك وقال أبو بطين وأيضا فالمقصود من لا إله إلا الله البراءة من الشرك وعبادة غير لا شرطة تعالى شرطة ومشرك العرب يعرفون المراد منها لأنهم أهل لسان فإذا قال أحدهم لا إله إلا الله فاقتبرأ من الشرك وعبادة غير لا شرطة تعالى شرطة فلو قال ولا إله إلا الله وهو مصر على عبادة غير الله لم تعصمه هذه الكلمة لقوله شرطة سبحانه وتعالى شرطة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة شرطة أي شرك شرطة ويكون الدين كله لله وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم شرطة إلى قوله شرطة فإن تبوا وأقموا الصلأة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وهذا معنى قوله شرطة تعالى شرطة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين شرطة أي طاعة شرطة كله لله وهذا معنى لا إله إلا الله أه وقال صاحب تيسير العزيز الحميد فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق بلا إله إلا الله إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص وقال فيس ثمانية وخمسون وقد بين النبي بقوله الوحده لا شريك له تنبيها على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك كاليهود والمنافقين وعباد القبور لما رأوا أن النبي دعا قومه إلى قول لا إله إلا الله ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط وهذا جهل عظيم وهو شرط عليه السلام شرطة إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله ولهذا قالوا لا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون الصفات 36 وقلوا اجعل الالهه الها واحدا س خمس فلهذا ابوى عن النطق بها وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعز ومنات لم يكونوا مسلمين ولقاتلهم شرطه عليه السلام شرطه حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لا شريك له وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع وقال فيس ستون ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ومعنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه وقد أفت بذلك فقهاء الغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك كما ذكره صاحب بالدر الثمين فيه شرح المرشد المعين من المالكية ثم قال شارحه وهذا الذي أفتوى به جلي في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان انته ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين قلت قوله رحمه الله شرطة تعالى شرطة فلا يشك أحد في إسلامه ذأي الإسلام المنجي في الآخرة وإن كان معه الإسلام شرطة الذي تجري به الأحكام ويعصم الدم والمال شرطة في الدنيا شرطة لبراءته من الشرك وانقياده للشرع في الظاهر شرطة وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بالإسلام الحكمي قال ابن تيمية لما كان غالب المسلمين يولد بين أبوين مسلمين يصيرون مسلمين إسلاما حكميا من غير أن يوجد منهم إيمان بالفعل ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلي فيؤدي الفرائض ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة المحضة والمتابعة لأقاربه وأهل بلده ونحو ذلك مثل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن السلطان يأخذ الكلف ولم يستشعر وجوبها عليه لا جملة ولا تفصيلا فلا فرق عنده بين الكلف المبتدع وبين الزكاة المشروعة أو من يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفاء، لأن العادة جارية بذلك من غير استشعار أن هذه عبادة لله لا جملة ولا تفصيلاً أو يقاتل الكفار لأن قومه قاتلوهم فقاتل تبعاً لقومه ونحو ذلك فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا تردد بل نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة قاضية بأن هذه الأعمال لا تسقط الفرض وأيضاً فغالب الناس إسلامهم حكمي وإنما يدخل في قلوبهم في أثناء الأمر إن دخل فإن لم توجب عليهم هذه النية لم يقصدوها فتخلوا قلوبهم منها فيصيرون منافقين إنما يعملون الأعمال عادة ومتابعة كما هو واقع كثير من الناس الإسلام الحكمي قال وهذا العبد شرطة والله أعلم شرطة الذي يوصف بالإسلام الحكمي هو الذي ظاهره التوحيد والانتهاء عن الشرك والتزام الفرائض بيد أنه لا يرجو ثوابا لفعلها ولا يخشى عقابا من تركها وإنما يفعل الإسلام من باب متابعة الآباء المتابعة المحضه يرجو ثوابهم ويخشى عقابهم ولولا هذا ما فعل وترك وهذا هو التقليد المذموم وهو قبول قول غير بغير حجة وبرهان بخلاف من قلد في الحق واستسلم لله وحده لا شريك له لأنه دين الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويعتقد وجوب متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو يسأل ويتحرى ويقلد من أجل الفوز برضوان الله في الدنيا والآخرة وليس لمتابعة دين الآباء ين كان هذا الدين وإن لم يعلم أدلة المسائل التي قلدها فهذا لا ريب أنه مسلم بلا خلاف بين الأمة دون أهل الابتداع فلا يعتبر اختلافهم فيما هذا شأنه فالأول يبحث عن دين الآباء ومتابعته لهم ولا يبالي هل أصاب دين الله أم لا وهو مقلد والثاني يبحث الكن عن دين الله ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مقلد ولكن هذا حقق الإسلام ظاهرا وباطنا والأول حقق الإسلام في الظاهر ما لم يتلبس بناقد ولم يحققه باطنا وينطبق عليه الحديث الذي في البخاري شرطة وله شرطة تعالى شرطة أعلم أما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس قال الحافظ وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال كانت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته وهذا الذي تحدث عنه ابن تيمية من قبل بقوله لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليدا للآباء والشيوخ ومن المعلوم بيقين أن المنافق سمع الناس يقولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها إلا أنه قالها متابعة للناس ولتحسين وتقبيح الآباء ولو كانوا قالوا عن مسيلمة الكذاب شرطة عليه لعنة الله شرطة أنه رسول الله لتبعهم أيضا وهناك فريق يقول إنه رسول الله في الظاهر ويعتقد بطلان رسالته في الباطن وهذا ضرب آخر من المنافقين والحديث يعم جميع أنواع المنافقين والله أعلم وموطن الاستدلال أن هذا العبد الذي حقق الإسلام في الظاهر لكن بلا علم ويقين لم تتحقق له النجاو مع انتهائه عن الشرك والتزامه للشرع في الظاهر فكيف بمن لم يتحقق له العلم بمدلول الشهادتين والتبس بالشرك وفعله وحسنه ودع إليه وولى أهله وقبح التوحيد وتركه وصد الناس عنه وعاد أهله المبحث الخامس لب التوحيد معرفة الله الحديث الثان أخرج الشيخان واللفظ للبخاري شرطة رحمه الله شرطة عن ابن عباس شرطة رضي الله عنهما شرطة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذب جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة الحديث قال الحافظ ففي رواية روح بن القاسم عنه أفأول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله وفي رواية الفضل بن العلاء عنه الى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك ويجمع بينهما بأن المراد بعبادة الله توحيده وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين ومن كان موحدا فالمطالبة بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد للتشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم واستدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط التبري من كل دين يخالف دين الإسلام خلافا لمن قال إن من كان كافرا بشيء وهو مؤمن بغيره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ما كفر به والجواب أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوه عزير وغيره فيكتفي بذلك واستدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها الشهادة لمحمد شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه بالرسالة وهو قول للجمهور وقال بعضهم يصير بالأول مسلما وبطالب بالثانية وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالرد قوله فإنهم أطعوا لك بذلك أي شهدوا وانقدوا وفي رواية ابن خزيمة فإنهم هم لذلك لذلك وفي رواية الفضل بن العلاء كما تقدم فإذا عرفوا ذلك يوعد أطاع باللام وإن كان يتعدى بنفسه لتضمنه معنى أن واستدل به على أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته لكن قال حذاق المتكلمين ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولد فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به أه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تعليقا على الجملة السابقة كلاما مهما يقرأ بعناية في الهامش من الكتاب لا شك أن من شبه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به شرطة سبحانه شرطة ولم يقدره حق قدره لأنه شرطة سبحانه شرطة لا شبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأما إضافة اليد إليه شرطة سبحانه شرطة فمحل تفصيل فمن أضافها إليه شرطة سبحانه شرطة على أنها من جنس ايدي المخلوقين فهو مشبه ضل وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في ذلك فهذا حق وإثباتها لله على هذا الوجه واجب كما نطق به القرآن به السنة وهو مذهب أهل السنة فتنبه والله الموفق قل يلاحظ من هذا النقل السخي بالعبر والفوائد أن التوحيد والشهادة بالرسالة هما أصل الدين ويجب البدء بهما لأنه لا يصح شيء دونهما إلا بهما أن الله الواحد القهار له صفات لا تتصور الذات بدونها ومفهوم تأله قائم عليها فمن جهلها جهل الله وأشرك به وإن ادعى غير هذا ويكون معبوده الحقيقي ليس هو الله ونحن المسلمين نتبرأ من معبوده لقوله شرطة تعالى شرطة قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون قال النووي تعليقا على هذا الحديث نقلا عن القاضي عياض قال القاضي عياض شرطة رحمه الله شرطة هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين لا شرطة تعالى شرطة وهو مذهب حذاق المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين لا شرطة تعالى شرطة وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله شرطه تعالى شرطة من كذب رسولا قال القاضي عياض شرطة رحمه الله تعالى شرطة ما عرف الله شرطة تعالى شرطة من شبهه وجسمه من اليهود أو أجاز عليه البداء أو أضاف إليه الولد منهم أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصار أو وصفه مما لا يليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند فيخلقه من المجوس والثنوية فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به إذ ليس موصوفا بالصفات الإله الواجبة له فإذا معرفوا لا شرطة سبحانه شرطة فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها وقد رأي معناها لمتقدم أشياخنا وبها قطع الكلام أبو عمران الفارسي بين عمة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة هذا آخر كلام القضي رحمه الله تعالى. آه المبحث السادس استحالة عبادة الله بالشر قال ابن تيمية في تفسير قوله شرطه تعالى شرطة قل يا أيها الكافرون فقوله ولا أنتم عابدون ما اعبد يتناول شركهم فإنه ليس بعبادة الله فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه فإذا اشركوا به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له وايضا فما عبد ما يعبده وهو الموصوف بأنه معبود على جهة الاختصاص بل هذا يتناول عبادته وحده ويتناول الرب الذي أخبر به بما له من الأسماء والصفات فمن كذب به في بعض ما أخبر به عنه فما عبد ما يعبده من كل وجه وأيضا فالشرائع قد تتنوع في العبادات فيكون المعبود واحدا وإن لم تكن العبادة مثل العبادة وهؤلاء لا يتبرأ منهم فكل من عبد الله مخلصا له الدين فهو مسلم في كل وقت ولكن عبادته لا تكون إلا بما شرع إلى أن قال فيس خمسمائة وأربع وخمسون وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن قد أشرك بالله قبل قراءتها فهو يتبرأ في الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كان وينفى جوار عبادته لمعبودهم ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ فهو ينفي جوازه شرعا ووقوعا وأما قوله عن الكفار ولا أنتم عابدون ما أعبد فهو خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما دموا كفارا فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك فإنهم حينئذ مؤمنون لا كافرون وإن كانوا منافقين في الباطن فيتناولهم الخطاب وما دام الكافر كافرا فإنه لا يعبد الله وإنما يعبد الشيطان سواء كان متظاهرا أو غير متظاهر به كاليهود فإن اليهود لا يعبدون الله وإنما يعبدون شيطان لأن عبادة الله إنما تكون بما شرع وأمر وهم وإن زعموا أنهم يعبدون فتلك الأعمال المبدلة والمنهي عنها هو يكرهها ويبغضها وينهى عنها فليست عبادة فكل كافر بمحمد لا يعبد ما يعبده محمدا ما دام كافرا شرطة إلى أن قال فيس 563 وإذا قال اليهود نحن نقصد عبادة الله كانوا كاذبين سواء عرفوا أنهم كاذبون أو لم يعرفوا كما يقول النصار إنا نعبد الله وحده وما نحن بمشركين وهم كاذبون لأنهم لو أردوا عبادته لعبدوه بما أمر به وهو الشرع لا بالمنسوخ المبدل وأيضا فالرب الذي يزعمون أنهم يقصدون عبادته هو عندهم رب لم ينزل الإنجيل ولا القرآن لا أرسل المسيح ولا محمدا بل هو عند بعضهم فقير وعند بعضهم بخيل وعند بعضهم عاجز وعند بعضهم لا يقدر أن يغير ما شرع وعند جميعهم أنه أيد الكاذبين المفترين عليه الذين يزعمون أنهم رسله وليسوا رسله بل هم كاذبون سحرة قد أيدهم ونصرهم ونصر اتباعهم على أوليائه المؤمنين لأنهم عند أنفسهم أوليائه دون الناس فالرب الذي يعبدونه هو دائما ينصر أعداءه فهم يعبدون هذا الرب والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود الذي تعبده اليهود فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها من جهة كونه معبودا لهم منزه عن هذه الإضافة فليس هو معبودا لليهود وإنما في جبلاتهم صفات ليست هي صفاته زينها لهم الشيطان فهم يقصدون عبادة المتصف بتلك الصفات وإنما هو الشيطان فالرسل والمؤمنون لا يعبدون شيئا تعبده اليهود شرطه إلى أن قال فيس 573. وثلاثة وسبعون فإن قيل فالمشرك يعبد الله وغيره بدليل قول الخليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الشعراء من 75 وسبعون إلى سبعة وسبعون فقد استثناه مما يعبدون فدل على أنهم كانوا يعبدون الله وكذلك قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الزخرف 26 27 واستثناه أيضا وفي المسند وغيره حديث حصين الخزاعي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم تعبد اليوم؟ قال سبعة الهين ستة في الأرض وواحد في السماء قيل هذا قول المشركين كما تقول اليهود والنصارى نحن نعبد الله فهم يظنون أن عبادته مع الشرك به عبادة وهم كاذبون في هذا وأما قول الخليل ففيه قولان قال الطائفة إنه استثناء منقطع وقال عبد الرحمن بن زيد كانوا يعبدون الله مع آلهتهم وعلى هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال ما تعبدون فسماه عبادة إذا عرف المراد لكن ليست هي العبادة التي عند الله عبادة فانه كما قال شرطه تعالى شرطه أنا أغنى الشركاء عن الشرك وهذا كقوله شرطه تعالى شرطة وما يؤمن أكثرهم بالله الله وهم مشركون يوسف مائة سماه إيمانا مع التقييد وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إلها آخر لا يدخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق وقد قال يؤمنون بالجبت والطغوت فبشرهم بعذاب أليم فهذا مع التقييد ومع الإطلاق فالإيمان هو الإيمان بالله والبشارة بالخير ومما يوضح هذا قوله شرطة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلها كشرطة إلى قوله شرطة إلها واحدا ونحن له مسلمون البقرة مائة وثلاثة وثلاثون فالتقدير نعبد إله كنعبد إلها واحدا ونحن له مسلمون فجمعوا بين الخبرين بأمرين بأنهم يعبدون إلهه وأنهم إنما يعبدون إلها واحدا فمن عبد إلهين لم يكن عابدا لإلهه وإله آبائه وإنما يعبد إلهه من عبد إلها واحدا ولو كان من عبد الله وعبد معه غيره عابدا له لكانت عبادته نوعين عبادة إشراك وعبادة خلاص فمن عبد معه غيره فما عبده إلها واحدا ومن أشرك به فما عبده وهو لا يكون إلا إلها واحدا فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها فما عبده فإن قيل المشرك يجعل معه آلها أخرى فهو يعبد في حال ليس هو فيها الواحد قيل هذا غلط من أن لفظ الإلهي يراد به المستحق للإلهية ويراد به ما اتخذه الناس إلها وإن لم يكن إلها في نفس الأمر بل هي أسماء سموها هم واباؤهم فتلك لبست في نفسها آلها وإنما هي آلهة في أنفس العابدين فالهيتها أمر قدره المشركون وجعلوه في أنفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج إلى أن قال فيس خمسمائة وثمانية وسبعون فقوله نعبد إلها كشرطة إلى قوله تعالى شرطة إلها واحدا إذا قيل إنه منصوب على الحال فإما أن يكون حالا من الفاعل العابد أو من المفعول المعبود فالأول نعبده في حال كوننا مخلصين لا نعبد إلا إياه والثاني نعبده في الحال اللازمة له وهو أنه إله واحد فنعبده مخلصين معترفين له بأنه الإله وحده دون ما سواه فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك عابدا له فإن لا يعبده في هذه الحال وهو شرطة سبحانه شرطة ليست له حال أخرى نعبده فيها وإن كان تقدير الأول فقد يمكن أن نعيده في حال أخرى تتخذ معه آله أخرى في أنفسنا لكن قوله إلها واحدا دليل على أنها حال من المعبود بخلاف ما إذا قيل نعبده مخلصين له الدين فإن هذه حال من الفاعل ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيرا كقوله فعبد الله مخلصا له الدين الزمر اثنان وقوله قل لها أعبد مخلصا له ديني الزمر 14 فهذا حال من الفاعل فإنه يكون طارة مخلصا وطارة مشركا وأما الرب شرطة تعالى شرطة فإنه لا يكون إلا إلها واحدا كما قيل في الجملة ونحن له مسلمون قيل واو العطف وقيل واو الحال أين نعبده في هذه الحال والآية فيها إلها واحدا فهذه حال من المعبود بلا ريب فلازم أنهم إنما عبدوه في حال كونه إلها واحدا وهذه لازمة له و ونحن له مسلمون لا سيما إذا جعلت حالا أي نعبده إلها واحدا في حال إسلامنا له وإسلامهم له يتضمن إخلاص الدين له وخضوعهم واستسلامهم لأحكامه بخلاف غير المسلمين شرطة إلى أن قال فيس 600 وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد نفع عنهم عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده وكذلك هو إذا عبده مخلصا له الدين لم يكن عابدا معبودهم الوجه الخامس أنهم لو عينوا الله بما ليس هو الله وقصدوا عبادة الله معتقدين أن هذا هو الله كالذين عبدوا العجل والذين عبدوا المسيح والذين يعبدون الدجال والذين يعبدون ما يعبدون من دنياهم وهواهم ومن عبد من هذه الآمة فهم عند نفوسهم إنما يعبدون الله لكن هذا المعبود الذي لهم ليس هو الله فإذا قال لا أعبد ما تعبدون كان متبرئا من هؤلاء المعبودين وإن كان مقصود العابدين هو الله الوجه السادس أنهم إذا وصفوا الله بما هو بريء منه كالصاحبة والولد والشريك وأنه فقير أو بخيل أو غير ذلك وعبدوه وكذلك فهو بريء من المعبود الذي لهؤلاء فإن هذا ليس هو الله شروط العبادة قو يتجل ويتضح من هذه النقول أن الله لا يعبد إلا بما شرع لا يعبد بالاهواء والظنون والعادات ولا بالمنسوخ وأن حقيقة العبادة لا تقع إلا في حال توجه العبد لله الواحد القاهر وحده لا شريك له وأن يكون العبد مسلما حال التوجه إليه شرطة تعالى شرطة وأن أي مشرك يدعي عبادة الله فهو لم يعرف الله ولم يعبده لأن الشرك تنقص بالإلهية وهضم لحق الربوبيه شاء المشرك أم أب قال ابن القيم فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص له ضرورة شاء المشرك أم أبى ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله شرطة سبحانه شرطه وإن زعم أنه يعظمه بذلك قال فالمشرك أساء الظن بربه واعتقد فيه ما ليس فيه شرطة سبحانه شرطة ونفع عنه ما هو من صميم ذاته وتألهه شرطة سبحانه وتعالى شرطة عما يصفون قال ابن القيم أئفكا آلها دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين الصفات 86 87 أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم؟ أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم أم هو قاس فيحتاب إلى شفعاء يستعطفونه على عباده أم ذليل فيحتاب إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة أم يحتاب إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومن. شرطة تعالى شرطة الله عن ذلك علوا كبيرا أه الشرك دليل على الجهل بالله. قال وهكذا لا تجد مشركا قط إلا وقد ظن بربه ظن السوء وهذا الظن طعن مباشر في لهيته وربوبيته ونفلهما فلذلك تجد معبوده ليس هو الله وإن دع غير ذلك وإنما معبوده هو الشيطان شرطة عليه لعنة الله شرطة ومن هنا نعلم أن أي مشرك لم يعرف الله وإن زعم غير هذا وهذا معنى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب شرطة فإذا عرفوا لها شرطه وهذا يبطل قول من يزعم أن من أقر لله بالعبودية في الإجمال دون تفصيل شرطة أي أنه قد يدعو غير الله أو يذبح أو ينذر لغير الله مع أقراره أنه لا يعبد إلا الله شرطة فهو مسلم في الدنيا وناجن عند الله يوم القيامة فإن هذا باطل كل البطلان لأن الله لا يعبد إلا بالتوجه له وحده لا شريك له وأن يكون المتوجه مسلما خالصا لله الواحد القهار فالشرك ينفي مفهوم العبادة لدى هذا العبد فلا يوصف بأنه عبد الله والدليل الصحيح الصريح شرطة بفضل الله وعونه وكرمه شرطة على ما مضى كله الحديث الذي في الصحيح كذلك يجمع لا الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغي. قلت ومن المعلوم أن من كان يعبد الطواغيت والقمر والشمس يظن أنه يعبد الله؟ ولكن هو في حقيقة الأمر يعبد الطواغيت لذلك عند التوجه في أرض المحشر تبعهم ولم يتبع رب العالمين ولم يبق في أرض المحشر إلا من كان يعبد الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين بعد إقصاء أهل الكتاب والمنافقين كما جاء في الحديث فعلم بهذا الحديث أن عبادة الله لا تكون إلا بالتوجه لله وحده لا شريك له في حال إسلام وإخلاص من المتوجه وإذا كان ذلك كذلك لم يبقى للمشرك أين كان هذا المشرك نصيب من عبادة الله وعلم بيقين أن أي مشرك فهو جاهل بربه مضرب عن عبادته شاء المشرك أم أبو وهذا في حقيقة الأمر قال صاحب قرة عيون الموحدين تعليقا على هذا الحديث قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فيأتون بما فيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم وينفون مذبتته من الإخلاص كذلك وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر الله عليه عبادة ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أني أعبد الله ما لكم من اله غيره أي لا تعبدوا إلا الله قال شرطة تعالى شرطة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال شرطه تعالى شرطة قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض إبراهيم عشر قال العماد ابن كثير شرطه رحمه الله تعالى شرطة هذا يحتمل شيئين أحدهما أفي وجوده شك؟ فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومقبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة والمعنى الثان أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفة وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة وإن لم تجتمع هذه لم تنفع والناس متفاوتون في العلم بها والعمل فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفاه. قول فهل بعد بيان هذا الحديث من بيان وهل بعد برهانه من برهان وهل بعد دلالته من دلالة من أن العلم بالله شرطة على شرطة هو أول واجب على الخلق وأن التوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من العلم الصحيح لمعنى الشهادتين وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أفائذا عرف الله وهذا المعنى بفضل الله وهو معرفة الله المعرفة التي تدفع صاحبها إلى إفراد الله بالتأله وخلع عبادة كل ما سواه هي أول واجب بالإجماع وهي النافعة دون غيرها في الدارين ذكره متواتر في كتب العلماء وهنا مسألة يجب التنبيه عليها وهي أن اشتراط العلم المقصود به العلم بالصفات الله التي توجب تفرده بالألوهية والتبرؤ من ألوهية ما سواه ولو علم ذلك من باب السؤال والتقليد فهذا نافعه باتفاق الأمة إلا المعتزلة ومن نح منحاهم في هذه المسألة فإنهم وقفوا الإيمان على قوانين محدثة مبتدعه بعضها حق وأكثرها باطل وفرضوا على كل عبد أن يستدل بنفسه على وفق قوانينهم وأن يصل بعد الاجتهاد إلى أصول دينهم المخالفة لأصول دين المسلمين وهذا القدر عندهم لا أعذار فيه وسموه أصول الدين وما دونه من الفروع يدخله الأعذار وهي التي سماها ابن تيمية بدعه تقسيم الدين إلى أصول وفروع ردا على المعتزلة والمتكلمين وما احدثوه من المسائل والدلائل المحدثة المبتدعه فأهل السنة دائما ينفون ما ابتدعه هؤلاء وسيأتي بما الله وعونه مزيد بيان لهذه المسألة فانتبه للفرق بين المسألتين حتى لا يأتي الخلط والعياذ بالله من ذلك المبحث السابع العلم قبل القول والعمل قال البخاري في صحيحه كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقوله شرطة تعالى شرطة فعلم أنه لا إله إلا الله محمد 19. فبدأ بالعلم قال الحافظ قوله ذا قبل القول والعمل قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل شرطة قال الحافظ شرطة وينتزع منها دليل على ما يقوله المتكلمون من وجوب المعرفة لكن النزاع كما قدمناه إنما هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام وقد تقدم شيء من هذا في كتاب الإيمانية قال فهذا النص من الحافظ شرطة رحمه الله تعالى شرطة في غاية البيان والوضوح في مسألة أنشتراط العلم لقبول القول والعمل نزاع فيها وإنما النزاع مع المتكلمين هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتبهم قال النووي في شرح صحيح مسلم باب، الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس ابن عبد المطلب شرطة رضي الله عنه شرطة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. وعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم شرطة أعاذن الله منها ومن سائر المكروه شرطة وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله شرطة سبحانه وتعالى شرطة فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدر الذي يريده شرطة سبحانه وتعالى شرطة ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة علم. هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع وسنذكر من تأويل بعضها ما يعرف به تأويل الباقي شرطة إن شاء الله تعالى شرطة والله أعلم ثم نقل عن القاضي عياض شرطة فقال وأما معنى الحديث وما أسبه آمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة فقد جمع فيه القاضي عياض شرطة رحمه له شرطة كلاما حسنا جمع فيه نفائس فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة المعرفة والنطق شرطان في النجاة قال القاضي عياض شرطة رحمه له شرطة اختلف الناس في منعص الله شرطة تعالى شرطة من اهل الشهادتين فقالت المرجئة لا تضره المعصية مع الايمان وقالت الخوارج تضره ويكفر بها وقالت المعتزلة يخلد في النار اذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بانه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بانه فاسق وقالت الاشعرية بل هو مؤمن وان لم يغفر له عذب فلا بد من اخراجه من النار وادخاله الجنة قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمول على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاه فلا بد من تأويل هذا لأل تتناقض نصوص الشريعة وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلات المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم غير شك فيهما وهذا يؤكد ما قلناه قال القاضي وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع احداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها بل اخترمته المنية فنقرر أولا إن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئه الله شرطة تعالى شرطه وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه الشهادتين فإنه يدخل الجنة فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمه ربه وحرم على النار بالجملة ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه بد من دخولها لكل موحد إما معجلا معافا وإما مؤخرا بعد عقابه والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة شرطة قال النووي شرطة هذا آخر كلام القاضي شرطة رحمه الله شرطة وهو في نهاية الحسنية أغل انظر شرطة رحمك له شرطة إلى قول القاضي أن مذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى وقول الإمام النووي في آخر حديثه معلقا عليه أنه في نهاية الحسن فهذا مذهب أهل السنة أن النطق مرتبط بالمعرفة لا تنفع إحداهما دون الأخرى وأن النطق بلا معرفة كالمعرفة بدون نطق كلاهما لا ينفع ولا ينجي صاحبه. وقال الإمام النووي تعليقا على حديث اذهب بن فمن لقيت من وراء هذا الحائط يتشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد بل لابد من الجمع بينهما وقد تقدم إيضاحه في أول الباب. التوحيد شرط الشفاعة قلت وينص على هذا المعنى القطعي أنه لا ينجو من عذاب الخلود في النيران إلا من نطق بالشهادتين وانتهى عن الشرك والتزم التوحيد ظاهرا وباطنا الحديث الصحيح الصريح لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا أخرجه مسلم قال النووي وأما قوله شرطه صلى الله عليه وسلم فهي نائل إن شاء الله شرطه تعالى شرطه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله شرطه تعالى شرطه لم يخلد في النار وإن كان مصرا على الكبائر وقد تقدمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرتنا قل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 من ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود قال فهل بعد تنصيص هذا الحديث على هذا المسألة من نص على أنه لا ينجو من الخلود في النار في الآخرة إلا من كان لا يشرك بالله شيئا ممن نطق بالشهادتين وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد مستيقنا به قلبه لذلك جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا قال شرطة أي رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم شرطة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود شرطة قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود شرطة قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم أما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود وبين مسلم رحمه الله شرطة تعالى شرطة أن قوله شرطة أي وجب عليه الخلود شرطة هو تفسير قتادة الراوي وهذا التفسير صحيح ومعناه من أخبر القرآن أنه مخلد في النار وهم الكفار شرطة كما قال الله شرطة تعالى شرطة إن الله لا يغفر أن يشرك به وفي هذا دلالة لمذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد والله أعلمه وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي رواية أخرى لألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة لهم بلغت لهم فاشهد قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلاً وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين قال فهذه القاعدة متواترة في نصوص الشريعة وفي نصوص العلماء وهي أن النطق مرتبط بالعلم وهو شرط في انتفاع العبد ونجاته وهو أول واجب عليه قال ابن تيمية وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الخليدي في كتابه شرح اعتقاد اهل السنة لابي علي الحسين بن احمد الطبري وهذا لعله ممن ادرك احمد وغيره قال الخليدي في معرفة الله وهي اول الفرض الذي لا يسع المسلم جهله ولا تنفعه الطاعة شرطا وان اتى بجميع طاعة اهل الدنيا شرطة ما لم تكن معه معرفة وتقوى فالمسلم اذا نظر في مخلوقات الله شرطه تعالى شرطه وما خلق من عجائبه مثل دوران الليل والنهار والشمس والقمر وتفكر في نفسه وفي مبداه ومنتهاه فتزيد معرفته بذلك قال الله شرطه تعالى شرطه وفي انفسكم افلا تبصرون الذاريات واحد وعشرون. اه قال ومن هذه النصوص النبوية الصحيحة الصريحة وأقوال السلف فيها نخلص بما يلي واحد أن العلم بمدلول الشهادتين شرط في قبولهما لقول النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة حتى يقول وقوله حتى يشهد وقوله وكفر بما يعبد من دون الله وقوله أمن وحد الله وقوله فإذا عرف الله في حديث معاذ شرطة رضي الله عنه شرطة اثنان أن المشرك لا يعرف الله ولا يعبده لأن الشرك ينفي صفة التأله لله وحده وأن معبوده هو الشيطان وليس هو الله وإن ادعى غير هذا ثلاث أن النطق بالشهادتين بدون الانخلاع من الشرك لا يغني عن صاحبه شيئا أربع أن النطق مرتبط بالمعرفة لا ينفع إحداهما بدون الأخر 5- أن غاية القتال وارتفاعه على رؤوس المشركين حين يعبد الله وحده ويلتزم بالتوحيد وبتلقي الأحكام من الله وحده لا شريك له ومما يؤكد هذا شرطة بفضل الله ورحمته شرطة فضلا عن دلالة النصوص السابقة من القرآن والسنة فهم صحابة شرطة رضوان له عليهم شرطة أن النصوص على ظاهرها في أن غاية قتال المشركين هي إفراد الله بالعبادة أخرج البخاري شرطة عن جبير بن حية قال أبعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرة في أربعين ألفا فقامت ترجمان فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل ما شئ قال ما أنتم قال نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نص الجلد والنوى من البوع ونلبس الوبر والشعر ونعيد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك اذ بعث رب السماوات ورب الأراضين شرطه تعالى ذكره شرطه وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤددوا الجزية فهذا النص من الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة وهو في جموع المسلمين مع عدم الإنكار عليه وهذا الإجماع السكوتي من الجيل الأول رضوان الله عليهم له أدل دليل على أن القتال غايته إفراد الله بالعبادة والتأله وحده لا شريك له وخلع عبادة كل ما سواه من الأنداد والأوثان والطواغيت والآلهة وإليك أخي القارئ توصيف وفهم سلف الأمة وأئمتها للإسلام وخاصة شيخ الإسلام ابن تيميت وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب باستقراء نصوصهم في ذلك لتعلم بيقين أن المشركين وعباد القبور خارجين عن مسمى المسلمين وأن معرفة التوحيد والالتزام به شرط في وجود الإسلام